بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه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 وَأَنَّ مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوهُ فَسَوْفَ يَدْعُوهُ ثَبُورًا وَيُصَلِّي سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مسوا انه ضن الذين يحور بنا ان ربه كان بكا نبيرا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 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَدِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوهُعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إ الذيذَ آممَنُوا وَمِل الصََّ لِحاتِلَهُ أَج غَيْرُ مَنُّ